بسم الله الرحمن الرحيم والصفات صفّا فالزجرات زجراء فالتابيات ذكرا إن إلهكم لا واحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق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 أحشر الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فهذوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تنصرون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 إنك ذلك نفعل بالمجرمين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون إن على تارك آلهتنا لشاعر مجنون Belajarilah yang benar dan setia kepada Rasul. Inilah nasihat yang bijaksana. Inilah nasihat yang bijaksana. Inilah nasihat yang bijaksana. أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات نعيم على سرر متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء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 مثل هذا فليعمل العاملون أذلك خير نزلا أم شجرة الزقون إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين Tulgahk anahu rossu syaitin, fa innahum laakilun minha, fimalilun minha albutun, thumma inna lham alayha lshoban minhamim, thumma inna marujahum la ilaal jahim, innahum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 ولقد نادانا نوح فلنعن المجيبون ونجيناه واهله من الكرب العظيم وجعلنا ذذيته هم الباقين وتركنا عليه في الاخرين سلام على نوح في العالمين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 إذ قال لابيه وقومه ماذا تعبدون أيفكن أعاله تان دون الله تريدون فما ظننكم برب العالمين فنور نظرة في النجوم فقال إنني سقيم فتولوا عنه مدبرين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 Talama bela mengahus Saya, kata, ya bni, Inni araf al manam, Inni azbuk. Inni araf al manam, Inni azbuk. Fauhr, mana tera? Kata, ya ab, t fgal maat umar, Sajudni, Insha Allah, min al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 dia adalah dari umat kita yang beriman, dan kami memberitahu Dia tentang Ishak, Nabi dari orang-orang saleh, dan ولقد منا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين وأعتيناهم الكتاب المستبين. وَهَدَيْنَا هُمَا الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمٍ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ إِنَّكَ ذَالِكَ نَجِزُ الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ وَإِنَّ إِلْلَّا سَلَمٍ الْمُرْسَلِينَ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 إلا من هو صال الجحيم وما منا إلا له مقام نعلم وإنا لنحن الصاخون وإنا لنحن المسبحون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 وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ مَصْدَاحَ الْمُنذَرِينَ